اسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق.